وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين ونستفجب بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح أن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحباب درسنا في هذه الليلة المباركة في السيرة النبوية العطرة وذكرنا في اللقاء السابق أنه حينما اشتد الأذى على حزب الله وعلى أهل التوحيد من صناديد أهل الكفر والطغيان حيث عذبوهم وآذوهم ونالوا منهم فأذن لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة وذكر لهم أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد فهاجر عدد من الصحابة وكان عدد المهاجرين اثنى عشر رجلا واربع نساء ومن لطف الله عز وجل انهم حينما خرجوا من مكة واتجهوا الى الساحل وجدوا سفينتين قد تهيأتا للمسير فركب السفينتين وذهبوا إلى أرض الحبشة فلحق بهم أهل الكفر والطغيان إلا أنهم وجدوا أنهم قد ساروا في البحر فلم يدركوهم وهذا من لطف الله عز وجل. لأنهم لو كان كالعادة يبقى الإنسان على الساحر أياماً حتى تأتي السفينة وتغادر لأدركوهم ولأعادوهم بالقوة ولكن من لطف الله وكرمه أن وجدوا السفن قد تهيأت لل... للدخول في البحر والسير فركبوا السفن وساروا فلما جاء أهل مكة في طلبهم وجدوا أنهم قد انتقى قد ساروا في البحر ولم يدركوهم وكان ذلك في شهر رجب فأقاموا في الحبسة شعبان ورمضان ونقل إليهم بأن أهل مكة آمنوا أو بأن أهل مكة تصالحوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن ذلك صدقا فعادوا إلى مكة وازداد الأذى وازداد التعذيب وازداد القهر من صناديد الكفر إلا أن حزب الله ثبتوا على دينهم واستمروا على عقيدتهم وتحملوا ما لقيهم من الأذى في سبيل الله وذكرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة النجم وما ورد من رواية بأنه عندما ذكر أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى فيه رواية تقول بأنه ألقى الشيطان فقالت تلك, الغ... تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى ففي آخر السورة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من كان معه فقالوا ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم هذه الرواية قلنا بأنها رواية واهية وإنما السبب في سجودهم ما سمعوا من حلاوة من حلاوة اللفظ وعذوبة الأسلوب فلذلك سجدوا أو ما يذكره بعض أهل العلم بأن الشيطان ألقى في مسامعهم قولا لم يقله عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم به فسمعوا كلاما لم ينطق به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدار في ذهنهم أنه ذكر آلهتهم بغير مع أنه لم يحصل شيء من ذلك وهذا مرتعاه عدد من المحققين من أهل العلم أن الشيطان ألقى في مسامعهم كلاما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصدر عن الهادي عليه الصلاة والسلام فرجعوا إلى فرجع الصحابة إلى أرض مكة فوجدوا أن العذاب قد اشتد وأن البليه قد عظمت فعاد عدد منهم أو فريق آخر إلى الحبسة وهي الهجرة الثانية كما سيأتي تفصيلها في قراءتنا في هذه الليلة المباركة ان شاء الله بسم الله والحمد لله الهجرة والسلام الاولى والصلاة والسلام على أسرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الهجرة, الأولى, الهجرة الاولى من حيث التاريخ هي في السنة الخامسة ومن حيث العدد اثنى رجل واربع حريم اربع نساء واثنى عشر رجلا منهم عثمان رضي الله عنه ومنهم رقية زوجته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم ابو سلمة ومنهم ام سلمة وعدد كبير او من اعيان الصحابة وكبرائه نعم وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبثة نعم. لما استد عليهم العذاب والأذى نعم. وقال إن فيها رجلا لا يذم الناس يعني بغض النظر عن الإنسان المسلم أو غير المسلم إذا كان الإنسان يتحاشى الظلم ولا يقره على رعيته فإن الإقامة لديه تكون مأمونة فقال عليه الصلاة والسلام إن بالحبسة ملكا لا يظلم عنده أحد أنتم لا تريدون الاعتداء لا تريدون التطاول لا تريدون أن تعكروا صفو الأمر وإنما تريدوا أن تفتنوا عن عقيدتكم وبالحبسة رجل أو ملك لا يظلم عنده أحد فذهبوا ولاقوا هناك من المعازرات ولاقوا هناك من الحماية ماهم هم بحاجة إليه وكان ذلك كما قلنا في السنة في السنة الخامسة وعددهم 12 رجلا وأربع نساء نعم وكانت الحبسة متجر قريش. وكانت الحبسة متجر قريش يعني بين مكة وبين عرض الحبسة غوافل يعني في السفن يذهبون ويعودون يذهبون بالتجارة ويعودون بمثلها يأخذون ما هو موجود في مكة ويبيعوه في الحبسة ويأتون بالبضائع ويبيعوها أيضا في مكة وهكذا وكانت متجر قريش يعني المحل القريب لتجارتهم وبيعهم وشرائهم وذكر الله عز وجل رحلة الشتاء والصيف فالشتاء إلى أي مكان إلى اليمن والصيف إلى أي مكان إلى الشام بمكة أو لأهل مكة رحلتين رحلة في, في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى أرض الشام وكانت الحبسة متجارا قريش يعني محل تجارته وبيعهم وشراءه وتعاملهم مع أهل الحبسة نعم وكانت العلاقة وثيقة بدليل أن أهل مكة لما أرادوا استرداد من ذهب من الصحابة في الهجرة الثانية جمعوا هدايا جمعوا شيئا من الأودوم من الجلود وجمعوا كثيرا من الهدايا التي كانت موجودة في مكة فذهبوا بها إلى النجاس وقدموها له هدية لتكون مقدمة لمطلبهم الظالم وهو استرداد من ذهب أو من هاجر من الصحابة بعد أن لاقوا من الهزيمة والخسارة في وقعة بدر قالوا يعوضنا عن ذلك إذا استعدنا من ذهب منا إلى أرض الحبسة واستولينا على رقابهم يكفينا ذلك إلا أن سفرتهم باءت بالفشل والخسارة دون أن يكون لها أي أثر مربع. نعم وكان أهل هذه الهجرة الأولى اثني عشر رجلا وأربعة نسوة. نعم. وكان أول من هاجر. أول من هاجر عثمان رضي الله عنه. ومعه زوجته رقيه. رقيه بنت من. بنت من. رقيه بنت من. بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه ومعه زوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وستر قوم, وستر قوم إسلامهم يعني أخفوا إسلامهم جعلوه سرا لاجل ألا يفتنوا لاجل ألا يؤذوا لاجل ألا ينالهم عذاب من آل مكة نعم وممن خرج الزبير وعبد الرحمن بن عوام الزبير عم. ابن العوام ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعرضاه وابن مسعود وابو سلمة وامرأته رضي الله عن الجميع نعم وابن مسعود وابو سلمة وامرأته رضي الله عنهم خرجوا متسللين سرا يعني ما خرجوا دفعة واحدة لأنهم لو خرجوا دفعة واحدة يمكن يلفت النظر وقت رجل وأربعة نساء 16 رجل وهم سألين وين رايحين وين جايين ويلفت النظر ويعلم بعض الناس بعض وبعض الطلبة الظلمة يوحي إلى بعض لكن متسللين واحد واحد حتى خرجوا إلى وصلوا إلى الساحل إلى الساحل القريب من مكة ومن لطف الله وجدوا سفن على وشك التحرك فركبوا وتحركوا علم أهل مكة بذلك أسرعوا إلا أنهم لم يدركوهم نعم ووفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار نعم فهملوهم إلى الحبسة وخرجت خرجت قريش في آتاره أول ما سمعوا أسرعوا لأجل طلبهم نعم و... وخرجت قريش في آتاره حتى آتاري. وصلوا إلى البحر إلى المكان اللي تحركت من السفن وهو الساحل بالنسبة لمكة ف. وجدوا أن السفن قد سارت في البحر نعم وخرجت قريف في آثارم حتى في آثارم بحر. لإعادتهم لإعادتهم بالقوة إلا أنهم وجدوا أنهم قد ساروا في البحر نعم فلم يدركوا منهم نعم وكان خروجهم متى؟ قلنا في السنة الخامسة. في أي شهر في رجب؟ فأقاموا في الحبس شعبان ورمضان، ورجعوا في شوال شهرين وكذا. نعم فكانت خروجهم في, في في رجب، فأقاموا بالحبس شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال. لما بلغهم أن قريشا صافه رسول الله يعني اتفقوا معه وحصل بينهم الصفاء وحصل بينهم الود وزال ما هناك من خلاف قالوا إن خرجنا حفاظا على ديننا فإذا كان أهلنا قد أسلموا وإذا كانت عشيرتنا قد آمنت فلا داعي لإقامتنا بأرض الغربة ولا داعي لبقائنا في الحبشة نعوذ إلى مكة نعم. فكانت فلما بلغهم أن قريسا سافوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفوا أنه وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم يعني أسباب ما وردهم من خبر أسباب ما نمي إليهم من علم ما وصلهم من من من أخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم. نعم. فقرأ سورة النجم أفرأيت الله والعزة فلما بلغ فلما, فلما, فلما, فلما بلغ فلما بلغ فلما بلغ أفرأيت الله والعزة وملائكته. فقرأ سورة النجم والنجم إذا خوا. ما ظل صاحبكم وما غوى فلما بلغ يعني وصل في القراءة إلى قوله أفرعيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى نعم فلما بلغ أفرعيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق ألقى العلا. الشيطان على لسانه تلك هي الغرانيق العلى وإن لا لترتجع هذه رواية لكن قلنا المحققون من أهل العلم يقولون إنها روايات واهية لكن أنه سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخرية وسجدوا معه فما السبب نقول إن هنا قول أنهم سجدوا بحلاوة اللفظ وبراعة الأسلوب وسهولة العبارة أعجب لأن أهل مكة كانوا هم ملوك الفصاحة وأمراء البلاغة وأهل البيان لا يمثل فلما سمعوا الكلام إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة سمعوا هذا الكلام العذب سجد هذا الرواية الثانية لا ألقى الشيطان يعني أسمعهم كلاما سمعوه بأذانهم ولم يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجع وإن شفاعتهن الغرانيق العلا يعني المرتفعة وإن الشقة نحن ما نريد للشفاعة نعرف أن هذه الأصنام لا تخلق ولا تحي ولا تميت ولا ترزق ولا تعطي ولا تمنع وإنما نريد منها الشفاعة فلما قال وإن شفاعتهن لترتجع خلص ما في خلاف بيننا أو بيه. هذا على, على هذه الرواية الواهية نعم فقال المشركون ما ذكر آله ما ذكر بخير قبل اليوم. بخير اليوم يعني في السابق هو يسب الآلهات ويأمرنا بعدم بعدم تعظيمها وعدم تقديرها وأنها يذكر أنها لا تنفع ولا تضر وأنها تحبط عمل الإنسان وأن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشهل لكن لما يقول تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجع فلم يذكر آلهتنا بخير قبل اليوم نعم وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق علمنا الله يخلق ويرزق ويرزق ويرزق ويرزق ويميت لأن هذا توحد الربوبية وقد أقروا به نعم وقد علمنا أن الله يخلق ويرزق, ويرزق ويهي ويميت ولكن آلهتنا تسبع عنده تسبع عنده يعني جعلناها وسائر وسائر بيننا وبين الله عز وجل نعم فلما بلغ السجد سجد وسجد معه المسلمون والمسلكون كلهم إلا شيخا من قريش رفى إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه وقال من حصى المسكد وسجد عليه قال هذا يكفيني وقال يكفيني هذا فهذنا النبي صلى الله عليه وسلم هذنا شديدا وخاف من الله خوفا عظيما فأنزل الله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمن ألق الشيطان في أمنيته في نعم فينسق الله ما يلق الشيطان ثم يفهم الله آياته. وقلنا بأن الذي عليه المحققون من أهل العلم أن الشيطان أوطاع في مسامعهم. كلاما لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقول تلك هي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لا ترجع. وإنما الشيطان أوقع في مسامعهم هذا الكلام. فتوهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قال نعم. ولم استمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا سب آلهت آلهتهم عادوا إلى شر مما كانوا عليه شيء نعظم زاد العذاب وزاد التعذيب وزاد القهر منهم وزاد الانتقام فتضاعف الأمر فآذنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة بالهجرة إلى أرض الحبشة إلا أن العدد في هذه المرة أكثر من المرة السابقة حيث أن عدد الرجال ثلاثة وثمانين وعدد النساء ثمانية عشر امرأة أو تسعة عشر امرأة نعم وازدادوا ستة على من أسلم نعم الهجرة الثانية إلى الحبثة نعم ولما قرب مهاجرة الحبثة من مكة وبلغهم عمرهم يعني أمرهم. بيهاجروا في المرة الأولى لما قربوا من مكة وعلموا ان اهل مكة علمهم عليه. من الشر والبغي والظلم والطغيان والعناد. نعم. وبلغهم امرهم توقفوا, أن توقفوا الدخول. عن الدخول. لان لو دخلوا لا. ازداد العذا والقهر و... و... و... والايذا. نعم. ثم دخل كل رجل كل في جوار رجل. دوار دوار. رجل. دوار. كل واحد دخل بكفالة أحد أن يحميه وأن يمنع منه العدل. نعم. ثم استدى عليهم البلاء والعذاب من القريس واستدى العذاب واستدى نعم. واستدى بهم أشائرهم وسعوب عليهم ما بلغهم أن النجاسي من حسن جواره يعني بلغهم أن النجاسي كما قال عليه الصلاة والسلام لا يظلم عنده وحده بلغهم من حسن جواره ومن احترامه للضيف ومن منعه منع أحد أن يتطاول عليه أو أن يؤذيه فهذا زاد الشدة ما نلاقي من الأحد ما نلاقي من ابناء العم ما نلاقي من الإخوات إلى جانب ما يحظى به من ذهب إلى ذلك الرجل من التكريم والإعزاز فكان هذا أمرا عظيما عليه نعم فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى الحبسة مرة ثانية فخرجوا فخرجوا وعدد اللي خرجوا من الرجال 83 ومن النساء 19 امرأة نعم وكان عدة من خرج في المرة الثانية 83 رجلات نعم إن كان فيهم عمار بن ياسر نعم ومن النساء 19 امرأة نعم وقعوا هناك وبعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رجع منهم 33 رجل وثمان نساء وبعد وقعة بدر وشهد منهم بدر 24 من الرجال شهدوا وقعة بدر نعم فلما سمئوا بمحاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رجع منهم ثلاثة وثلاثون ثلاثة رجل وثلاثين رجل وثمان نساء رجعوا لما علموا بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لأجل أن يكونوا حول المصطفى صلى الله عليه وسلم لينهلوا من معينه وليرتوا مما معه من هدي ورسالة نعم ومن النساء الثمان ومات منهم رجلان بمكة لا. وهبس سبعة وشهد بدرا منهم 24 رجلان شهد بدر 24 رجل لا. كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاسي يذوجه أم حبيبة. أم حبيبة بنت بنت أبي سفيان أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت هاجرت إلى عرض الحبشة فكتب النبي, عليه زوجها فكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى النجاشي ليزوجه إياه. نعم. ولما كان شهر ربي سنة سبع من الهجرة. من الإجراء. نعم. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام. وكتب إليه أن يزوجه أم عبيدة بنت أبي سفيان. نعم. وكانت محاكدة محاكدة مع زوجها، مع زوجها أبيد الله بن جث، وتنصر هناك، نعم، هناك وما تنصر ونالنا نصر الله سلامه، نعم، وكتب إليه أيضا أن يبقى إلي من بقي من أصابه، نعم، فلما قرأ إليه الرداء الصحابة الموجودين في أرض الحبشة لأن أرض المدينة أصبحت أرضا آمنة وفيها مجالات. للعلم والدعوة والجهاد فكتب إليه أن يعيد من عنده من الصحابة لأن الهدف من الهجرة هو حمايتهم وقد حصلت الحماية بمهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أرض المدينة نعم ولما قرأ الكتاب أسلم فلما قرأ الكتاب النجاشي قرأ الكتاب أسلم نعم وقال لو قدرت أن آتيه لآتيته لآتيك نعم وذوجه أم حبيبة وأصدقها إن إن عنه أربعمائة دينار أربعمائة دينار نعم وحمل بقية أصحابه في سفينتين من, من في سفينتين عائدين إلى المدينة نعم فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وقدموا وقد عليه بخيبر وفتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر وكان ذلك في السنة السابعة من الهجرة، في السنة السابعة من الهجرة. نعم، بعض قراصين إلى النجاشي تطلب إرجاء المسلمين، ورايش همهم وجود الصحابة عند النجاشي، وتقول عليهم هزيمتهم العظيمة في بدر، فتبروا خطة. قالوا لو جمعنا هدايا من فلان عند فلان تاجر عند كذا نريد من كذا عندك تجارة نريد من كذا نجمع مجموعة من الهدايا ونختار رجلين قادرين على الكلام يحسنان النطق ولديهم القوة في الإقناع ليذهبوا إلى النجاش فيقدم له الهدايا ويطلب منه إعادة من عنده من الصحابة فإذا أعادهم يعني هذا كلام أهل مكة وظفرنا بهم يكفينا هذا عما حصل لنا في بدر، فجمعوا الأموال وجمعوا الهدايا واختاروا الرجلي وذهبا إلا أن سفارتهم باءت بالفشل فلم ينجحوا في خطتهم وعادوا خاسرين خائبين. نعم ولما كان بعد, بعد بدر اجتمعت الزيس قالوا حصل لنا الهزيمة وقتل منا من قتل وعسر منا من عسر من وتعالمت بذلك العرب لكن ما نيمكن أن السنة هذه الثغرة إلا إذا حصلنا على من عند النجاشي من المسلمين ف... طيب كيف نقنع النجاشي نختار رجلين قادرين على الكلام ولديهما القوة في الإقناع ونعطيهم هدايا يذهبوا بها إلى النجاس فإذا تمكنوا من الدخول في قلبه وإقناعه أن يعيد إلينا هؤلاء القوم يكفينا هذا نعم. ولما كان بعد بدل اجتمعت قريش في دار الندوة وقالوا إن لنا في الذين عند النجاسي سارة. سارة من يعني مقابل اي شيء مقابل اللي قتلوا في بدر قالوا قتلوا منا في بدر سبعين وعشر سبعين لكن لو حصلنا اللي موجودين في الحبسة وجبناهم وقتلناهم يكفينا هذا هذا يكفينا طيب كيف الطريقة الطريقة نجمع اموال انت يا فلان ثري عندك مال عطنا كذا وكذا و... ونجمع بهذا المال هدايا ونقدمها لهذا الرجل ونقنعه بأنهم هربوا منا وعصوا أمرنا وسفهوا أحلامنا وشقوا عسى الطاعة فنريد أن تعيد لنا أولادنا الذين فروا منا إليك هو بلا شك يقول أولادكم خذوا فإذا قاله وضفرنا بهم يكفينا هذا لكن كانت النتيجة كأنهم خابوا وخسروا فلم تنجح سفارتهم بل أخفقت نعم فجمعوا مالا وعدوه إلى النجاسي لأنه يدفع إليكم من عنده ولننتدب لذلك رجلين من أهل, أهل الرأي لازم يكون رجلين عندهم حكمة ودراية وكيف يخاطب الملوك لأن مخاطبة الملوك ليست كمخاطبة السوق وليست كمخاطبة العوام بل نختار العبارات المهذبة والأسلوب العذب والكلمات اللذقة لعلنا نظفر منه باستجابة فلابد أن يكون السفير من أهل الرأي من أهل المشورة من أهل الدراية والمعرفة يفكر في الكلمة قبل أن ينطق بها لأجل أن تقع موقعها وإلا فإنه يفسد أكثر يصلح. نعم فبعثوا عمر بن العاص وعم... وعمارة بن الوليد وفي رواية وعبد الله بن ربيعة يعني بعثوا عمر بن العاص وعمارة ابن الوليد وعبد الله ابن ربيعة نعم ما الهدية فركب ما. البحر. اذهبوا هذه الهدية ثلاثة أو اثنين إذا كان عمر وعمارة وإذا كان عمر وعمارة وعبد الله ثلاثة ومعهم الهدايا العظيمة اجل أن يذهبوا بها إلى ذلك الملك نعم فرك... فركب البحر نعم فلما...